قال وما علم بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وَمَا أَنَا بِقَارِضِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَإِن لَمْ تَأْتِيهِ أَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِ قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أضرطنا بعد الباطين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم إن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أقولهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن إِلَّا إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مطالع لعلكم تقلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وَاتَّقُوا الذي أَمْدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَكُمْ بِالْأَنْعَامِ وَبَالِيلٍ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا عفَ تَم لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ